Fifty Languages Tootieh Shirekhra Sittatun wasittun Sittawasittun Yaxilagatsababchakhar Dhamairu al-Milkiya waahid Dhamairu al-Milkiya waahid انا يا الخاص بي أنا. يا الخاص بي. انا لا أجد مفتاحي انا لا أجد مفتاحي سيبيلت زغوت انا لا اجد تذكره سفري انا لا تذكرت سفري و ووي انت كاف الخاص بك انت ك الخاص بك بيونش بظ بختجغه هل وجدت مفتاحك هل وجدت مفتاحك وي بليت بظ هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ عر عشي هو هاء الخاص به هو ها الخاص به عشي اون شبزة زداش ار وشع هل تعرف اين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ عشي بلت زد شئر ووشأه هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ عر عشي هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها هي كريديت كارتي وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه وقد ضاعت ايضا بطاقتها نحن نا الخاص بنا نحن الخاص بنا تيتا سماج جدنا مريض جدنا مريض تينانو صاوتو جدتنا بعافيه جدتنا بعافية ششي انتم كن، كن، الخاص بكم بكم انتم انتن الخاص بكم بكم جلتكم خر شاتا تدشي اين أبوكم يا اطفال أ أبكم يا أطفال تلتخر في تد الشئ أ أكم يا أطفال أين أمكم يا أطفال؟